في صحيح مسلم قبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره إن الله تعالى غدا مسلمة فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ناد بهن فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإن هن من الهدى ولو أنكم تنفي بيوتكم كالمتخلف الذي يصل في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يوقت به بين الرجلين يعني مش قادر يمشي مش قادر يوقف واحد بيسندهم العلمين وواحد بالتاني بيسندهم على الشمال يهادى بين الرجلين حتى يقام شايف كلمة يقام يوقفوه في الصف من اجل ان يصلي الجماعة انت بقى مش عايزة يصلي الجماعة ليه يانا قالي انا خايفي جبون يجبون اصل مرش شغال وخايفي جبون انا بصلي وما يشوفوش بيفوت نمري لا حاجب ما تخافش ام صلي ما ينفعش وانت لو تقولوا تشغل وقتها لا انا خايف المسلسل يخلص والفوازير ما ينفعش ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لكن في اعذار شرعيه في اعذار شرعيه اخرى تمنعك عن صلاه الجماعه حتى ولو لم تكن اعمى الله واللي شرعها النبي برده صلى الله عليه وسلم في اعذار شرعيه حتى ولو لم تكن أعمى تمنعك من صلاة الجماعة رجل مريض لا أن ينزل إلى بيت الله صل في البيت مفيش حرك عليك أبدا طيب رجل وضع الطعام هو جعان وقيمة الصلاة في المسجد لا كل كل إذا حضر العشاء مع العشاء فقدموا العشاء على العشاء يا سلام عشان تكل ما, ما تصليش وانت منشغل ما تصليش مشغول الله يرحم الشيخ كشكنا سلمه الله انا اقول لك واحد كويس يعني مشروع والشيخ ما شاء الله عامل له افتتاش وحا وبعدين قال لها هات السجاده المخطه في الظهر الصلاه اخطف الظهر اربع ركعات وحطت له السجادة قدام الطبلية يعني وقت الكعبة بتاعتها والقبلة والسمك محتوت والرز رحت يعني مفحفحة وما شاء الله فوقف بقى ايه ووقف يصلي دخلت قطة يا خبى رب يابد مع السمك بمصيبة وطبعا الست بره مشكلة وراجل يصلي تبقى يعمل ايه لا بسم الله الرحمن الرعيم قال لي تبس انت يا خام السلام انت هتعمل فقر موت <تصفيق> ان لا يماليا راجعون أعد بحك وأخذ ليلة يعني بالله لرمضان ربنا سعيدنا ياكم في الدنيا للأفرة فالشاهد في أعذار شرعية. رجل مريض ممكن ما ينزلش المسكة الرجل بيأكل والأكل موجود وأقمص لا أكل شيخ مر جدا الله يا رحمة الرحمن هذا شيخ وأستاذي الشاي الشاي يلحق والطعام يا خوار جميل دينا جميل والله لو ما فيه تعقيد ولا فيه عقد ولا فيه تزمت ولا فيه تعمت لا دينا دي نصر وما جعله لكم في الدين من حرش يريد الله بسلام يدو بيكم الشاي أنا كلت وليه كل شاي اشتر الشاي عسر سبحان الله طيب عذره ثالث مطر شديد جدا مش قادر انزل صلي في البيت جميل طيب ظلام حالك دامس وانا اخشى على نفسي صلي في البيت فيه اجمل من كده فيه ايصر من كده إنما ما, ما فيش عذر شرعي يبقى لا يجوز لك النوم سبحان الله النوم لا تفريط في النوم لا إله إلا الله لا تفريط في النوم ولذلك قال رسول الله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين أذكرها لا ككفارة لهذا أسان الله تعالى أنكم جمعاً حالح الأعمال